أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوتهم وأثار الأرض وعمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم وجاءتهم رسلهم بالبينات.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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أنسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم فَبِلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحِيَ فَيُحِيَ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا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 وَإِذَا مَسَّنَ لَتَضُرُّ دَعَوْ رَبَّهُمْ لِبِنَ إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسل من قبلك رسولا إلى قومهم فجاؤهم بالبيلات فنتقمنا فنتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبصقه في السماء، فيبصقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفاف ويجعله كسفاف فتر الودق يخرج من خلاله.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 فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الَّذِينَ ضَلَالَتُهُمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ الله الذي خَلَقَكُم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل قوة ضعفا وشيبة